اليهود بعد ابن معاذ تخلصت الدولة الإسلامية من بؤل الخيانة اليهودية حتى قين قاع رحلوا ويبدو أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن رأوا أن النبي الذي جاءوا من أجله ليس من قبيلتهم لكن خطورة اليهود تكدست ببلدة شمال المدينة اسمها خيبر تكدس فيها خونة لهم دور في تأليب الأحزاب أحدهم سلام بن أبي الحقيق ويقال له أبو رافع فقرر صلى الله عليه وسلم ملاحقته فلن تكون الدولة الإسلامية بأمان وهو يصول ويجول استدعى القائد صلى الله عليه وسلم فتية من الأنصار وجعل أميرهم شابا يدعى عبد الله بن عتيك وطلب منهم التخلص منه بعملية جراحية تسله وحده سار الفرسان حتى اقتربوا من الحصن والشمس تغرق في الأفق صلوا ثم كمنوا يراقبون اليهود وهم يعودون بأغنامهم وحميرهم إلى الحصن لم يشتد الظلام بعد فالتفت ابن عتيك وقال لجنده اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعني أن أدخل ثم سار متلثما حتى دنا من الباب لكنه لم يحتج للتلطف فقد نجح بالتسلل بين الداخلين ثم تلفت فرآ زريبة قريبة فدخلها أغلق الباب وفجأة سطعت الجدران من الداخل بنور مشعل فإذا هو رجل يحمل مشعلا ويتجه نحو الباب بحثا عن حماره ففتح له الباب فخرج معه رجال وخرج ابن عتيك كأنه يبحث معهم بحثوا حتى وجدوه ثم عادوا بينما كان ابن عتيك قلقا يواري وجهه ولما خاف أن يعرف توقف وغطى رأسه ورجليه كأنه يقضي حاجته، فهتف البواب، من أراد أن يدخل فليدخل، وابن عتيك مرتبك، وإذا بالبواب يهتف به، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فاطمأن ودخل وعاد لمربط الدواب وكمن في الظلام يراقب الحارس الذي أغلق الباب وعلق الأغاليق وهي المفاتيح الكبيرة علقها على وتد وانصرف ولما انصر فتسلل عبد الله نحو المفاتيح فأخذها من الوتد ثم توجه إلى الباب ففتحه دون أن يشرعه ثم تسلل في ظل القمر حتى سمع رجالا يسمرون فإذا بصوت أبي رافع وحوله رفاقه في غرفة في الدور الأول من البيت توقف حتى تناولوا عشاءهم وأكملوا سهرتهم ثم انصرفوا هدأت الأصوات واختفت الحركة فرأ ابن عتيك سلما فأسنده على الجدار ثم صعد حتى أصبح داخل البيت الذي كان شبه مظلم